قول المات رحمه الله تعالى هنا فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او فعل وحرف او اسم وحرف فعندنا الان هنا على قسمه المؤلف اسمان او اسم وفعل او فعل وحرف او اسم وحرف كم صارت القسمه الان صارت القسمه أربعة صارت القسمه أربعة طيب الاول هنا قوله اسماء يعني فهمنا من هنا ان اقل الكلام ان الكلام اقل ما يتركب من نعم اثنان سواء كان عاد من الاسم او الحرف او غيره اقل ما يتركب من اثنان فعندنا الاول اسماء مثل زيد قائم فزيد هنا اسم وقائم اسم طيب هذا في قول مثال قوله اسماء الامر الثاني اسم وفعل او فعل واسم يعني سواء كان الاسم الاول والفعل الثاني او العكس مثال الاول اذا كان اسم وفعل مثل ايش زيد زيد يقوم زيد يقوم عندنا زيد هنا اسم ويقوم فعل او زيد قام طيب اذا كان فعل واسم العكس نعم قام قام زيد او يقوم زيد طيب هذا مثال ايش اسم وفعل مثال الفعل والحرف مثال الفعل والحرف قالوا مثل قولنا لم يقم لم يقم مثل قولنا لم يقم ومثل قولنا ما قام ما قام فهنا ما حرف وقام وقام قام فعل هذا على مثال فعل وحرف وهناك ثم حرف لكن قبل أن ننتقل الى هذا فعل وحرف ما قام ولم يقم لم أيضا حرف ويقوم فعل وما قام ما هنا حرف وقام وقام فعل لكن هذا اختلف فيه أهل العلم هل المنعقد هنا هل المنعقد هنا هو الفعل الحرف أو ليس كذلك فالماتر رحمه الله وغيره من بعض أهل اللغة من أهل النحو نعم يقولون إنه ينعقد بالحرب ولذلك قالوا من فعل وحرف قالوا إنه ينعقد بالحرب وأما الجمهور فهم يقولون إنه لم ينعقد هنا بالحرب وإن من عقد بالضمير المستتر المقدر فقولنا مثلا ما قام نعم الأصل في ايش الضمير المستتر فيه ما قام هو ما قام هو طيب لم يقم الضمير فيه ايضا لم يقم هو فهنا الجمله ايش متركبه من الفعل من الفعل والفاعل من الفعل والفاعل فصارت حقيقتها مركب من من فعل واسم من فعل واسم لكن الفرق بين كلام الجمهور وكلام الماتن وغيره ان المستتر لا يعدونه كلاما موجودا وإن كان مقدرا فلذلك جعلوا الجملة هنا متركبة من الحرف من الحرف والفعل وعمل الجمهور فهم يقولون ولو كان مستثرا ولو كان مستترا الضمير هنا إلا أنه في مقام الموجود الملفوظ لأن الجملة متركبه عليه لا يمكن أن تفتقيم الجملة إلا بهذا التقدير لم يقوم من هو هو زيد أو غير ذلك نعم فهذا هو الفرق بين كلام الجمهور وكلام الماتن وغيره الجرجاني وغيره طيب هذا بالنسبه للفعل والحرف كذلك اسم اسم وحرف اسم وحرف مثاله نعم يا الله يا الله نداء وزيت اسم الله اسم نعم قام يقول هذا ايضا اقل ما يتركب منه الكلام الحرف و والخلاف جاري فيه كالخلاف في الحرف كالخلاف في الحرف والفعل الفعل لانهم يقولون هنا الجمله غير مستقله و حرف النداء هنا ناب مناب الفعل حرف النداء هنا ناب مناب الفعل و فعل ماذا ادعو او انادي اصل فعل يعني انادي زيد او ادعو زيد لكن اعتذرنا هنا ناب عن الفعل الذي هو الدعاء و المنادات نابع عنه ايش نابع عنه الحرف حرف النداء وهو الياء وهو الياء او الهمزه مثلا يا فاطمه هذا التدرب عندنا هنا الحديث عن الاسم والفعل والحرف فما هو تعريف الاسم ما هو تعريف الاسم حد ما دل على معنى في نفسه غير مقرون بزمان غير مقرون بزمان و هو ايضا اقسام نعم الظاهر مثل زيد على ظاهر او مضمر نعم مثل انا انا و او مبهم مثل هذا وهذه هذه الاسم لا يخلو من هذه الاقسام الثلاثه طيب القسم الثاني الفعل نعم وهو الفعل نعم ما دل على معنى لنفسي غير مقترن مقترن مقترن بزمان هذا هذا هو الفعل ولا ينقسم إلى كم قسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام فعل ماض وفعل مضارع نعم وفعل, وفعل أمر فعل ماضي كضرب وفعل مضارع كيضرب وفعل أمر كضرب وفعل أمر كضرب طيب القسم الثالث الحرف وهو ما لم يسمع فيه علامة الاسم وعلامة وعلامة الفعل ما لم فيه علامة الاسم وعلامات الفعل على الحريري في منظومته والحرف ما ليست له علامة فقط على قوله تكن علامة الحرف ما ليست له علامة فقط على قولي تكن علامة طيب هنا الحرف أيضا منه ما يختص بالأسماء ومنها ما يختص بالفعل ومن ما يكون مشتركا ومنها ما يكون مختصا بالاسماء نعم مثل حروف الجر وحرف النداء فان هذه لا تدخل الا الا على الاسماء حروف الجر وحروف النداء لا تدخل الا على الاسماء ومنها ما يدخل على الافعال نعم مثل مثل قد قد وسيت مثلا نعم مثل قد والدين هذه تدخل على الأفعال ومنها ما يكون مشتركا مثل بل وحل نعم هذه تكون مشتركة بين الاسم وبين الفعل